ثمانية. استمع إلى الجمل وأعدها ثم تأمل معانيها أحب كرة السلة أحب الكرة الطائرة أحب كرة القدم احترم مدربك الصبر جميل